SubhanAllāhi asrāb ʿabdihī lailam min al masjidil al-haram ilā al-masjid al-akṣā, ilā al-masjid al min ayyatīna. Innuhu huwa al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 INNAHU KANA 'ABDAN SHAKURA WA ILA BANI ISRAAILA FIL KITABI LATUFSIDNA FIL ARDI MARATAN WA LATA'LANNA KABIRA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 dus reden we jullie de kwaadheid tegen hen en gaven jullie geld en kinderen en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 5. Z 경찰ie van mijn werkelijkheid door dat ze hebbenIs groot idee waar ze niet aan resoligen waren. We hebben een beetje een beetje een beetje een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 Waja Ralna Ayatana Harimu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 Wekaf bij Rabb, kabidun bij abadihi, khubir, baciira. Man kan yurid algaajl ta'adjalna lehuh fiha manashau liman ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك voor u, ikakane,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 in mei عندك الكبر de كلاهما فلا je لهما aan ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما''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 in te kunnen, zalijnen, fainne. Hij kan de deuren. Wij zijn genadig. Wij geven de nabijheid. المبذرين كانوا إخوان الشياطين maar requireden van钱 dat ze mijn v poured… En om het vanother not te regeren van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 Innahu kana biri badi hi chabira, bashi ra. Voilà, ta potulu. Aula da kum, krashiata imlakina. No, kana, hi ra, ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إن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 ولا تجعل مع الله إلها آخر ولا تجعل مع الله آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم مدحورا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 قل لو كان معه آلِهَةٌ كما يقولون إذا لبت غاو ذِي ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كَبِيرًا كبيرا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 omdat wij de Koran hebben gelezen, hebben wij tussen jou en degenen die niet geloven in de Eerste Afkoms een hagel وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نفورا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوًا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 O Rabb, ik de en op de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 wij er roodjuna rachmatahu, we er grafu naar adhaba, in naradhaba robika kana mahdura.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 كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَأَتَيْنَا ثَمُودَ نَاقَةَ مُبْصِرَة فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا waar ispulna konden in de handen van de mensen en wat we hebben gezien is فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا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 فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم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 فلما نجاكم إلى البر أَعْرَضْتُمْ وكان الْإِنْسَانُ كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أَوْ يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا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 omdat we Bani mensen hebben gecreëerd, Adam, en we hen hebben يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.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 وَإِذَا لاتخذوك خَلِيلًا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شَيْئًا قَلِيلًا قليلاً لَأَذَقْنَاكَ لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أَقِمِ الصَّلَاةَ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إِنَّ قرآن الفجر كان مشهودا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 we van de jaren maar En أعرض ونآ بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أَعْلَمُ بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح وليروح <tul> من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولا شئنا لنذهبن بالذي اوحينا إليه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 Ola in ijjet, tamaratil in, suol, jinn, wala, ijjet, tubi mislihad, alluporuani, la, ijjet, la,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 او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا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 aan de ene kant de andere kant Ola, we gaan naar Phil Arundrimala en Katuyam Shunamoto La Nazalna, Lahim, en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 ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما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 en dan zit je in een vrijblijvendheid En een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 قال لقد علمت ما انزلها ula, Ila robussama, wat in alarbi en in Ila avunukaya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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتِفٍ وَنَزَلْنَاهُ تنزيلا قُلْ آمنوا بِهِ أَوْ لَا تؤمنوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ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 Olden Allah, ouden de Rhamman, en ja, wat bedoel je? Omdat hij de heilige namen heeft, en je Wol ik het hemd voor Allah, die niet heeft een kind, en niet heeft een partner in het rijk, en niet